بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سأل سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُ 50000 سَنَةٍ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 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْمِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدْعُو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبْنِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى كَلَّا نزعت الشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوى إن الانسان خلق هذوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم 119. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 110. إلا المصلين 111. الذين هم على صلاتهم دائمون 112. والذين في أموالهم حق معلوم 113. للساسين المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 121. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 122. إن عذاب ربهم غير مأمون 123. والذين هم لفروجهم حافظون إلا مِن فَمَن بتغاورا ذلك فاولائك هم معدون والذين هم لامتاتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قا 112. والذين هم على صلاة يحافظون 113. أولئك في جنات مكرمون 114. فما للذين كفروا قبلك مهطعين 115. عن اليمين وعن الشمال عزين 116. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عَن يَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَظِيمٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ من امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّادَّةٍ مَّعْلُومٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّي مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ إِنَّ لَقَادِرٍ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 خاشعة النادي صارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يما يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم 119. كأنهم إلى نصب يوفضون 110. خاشعة أبصارهم ترهبهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون